وغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خيل المنايا أسرجت فتأهبي حطيل إن رحك سوف تدار ويلو المنايا أسرجت فتأهبي حطينوا إن رحاك سو فتداروا حرب أشفال النفوس إذا اشتكى فيها من العيض الحبيسي أواروا فالحرب أشفال النفوس إذا اشتكى فيها من العيغ الحبيس سوار وإذا أهينا الحق صاحا بأهله صوت السماء وجندت أقدار وإذا أهينا الحق صاحا بأهله صوت السماء وجندت أقدار حق الجهاد فليس عنه خيار وغل المراجل ما لهم عقل جهاد فليس عنه خيار وغلق مراجل ما لهن قرار قيل المنا يا أسرجات فتأهبي حطين إنا سوف تدار يا مسلمون ومن سواكم للحما إن كشرات عنا بها الأخطار يا مسلمون ومن سواكم للحما إن كشرات عنا بها الأخطار يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحاته المختار يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحته المقتار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلق مراجل ما له